أعوذ بالله من, الشي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب منزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما وَلَيْلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءٌ وَلِيلًا مَا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ وعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وَالْوَزْنُ والوزن يومئذ الحق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 لا تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا فسجدوا الا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك لا تسجد إذ أمرتك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 قال اخرج منها مذؤا مدحورا لمن تبعك منهم لاملا جهنم, جهنم منكم اجمعين ويا اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وراء عنهما من سوئاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن, تكونا إلا أن تكونا ملكي أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلن فَقَشَّجَرَتْ بَدَتْ لَهُمَا مَا سَوَّاهُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مبين قال يا ربنا ظلمنا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 من الجنه ينزع عنهما لباسهما, لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 لهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إن يأتينكم رسل منكم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 من افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبركم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها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 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا, وما كنا لنهددي لولا أن هدانا الله لقد جاءنا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 ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسيماهم قالوا ما أغنى, جمعكم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن يغفو علينا من الماء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 تؤيله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء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 وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إِنَّا لنراك في سفاها وإنا لنظنك من الكاذبين قَال يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ على رَجُلٍ مِّنكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد, من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا الا الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان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 ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا على الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملاء الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. قالوا إن بما 116. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون 117. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين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 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله, عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا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 أَو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا وَلَأَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنِ جَاءَ بَعْدَ إِذْنِ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ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 بالبأساء بالباسا والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس اسا قد مس اسا الضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن, ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون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 وَلَمْ يَهْدِِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا إِلَّا الَّذِينَ شَاءَ اللَّهُ وَأَصْبَحْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَ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 وَمَبْعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَضَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حقيقٌ على أن على أقول على الله إلا الحق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 فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أَن يخرجكم من أَرْضِكُمْ فماذا تَأْمُرُونَ قالوا أرجه وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ في المدائن حاشرين يَأْتُوكَ بكل ساحر عليم وَجَاءَ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 قالوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَنِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِقْ عَلَيْنَا صَدْرًا وَتَغَفَّنَا مُسْلِمِينَ وقال الملأ من قوم فرعون أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 ادع لنا ربك بما عهد عندك لان كشفت, كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك عنا الرجز معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى أجل هم بالغوه هُنَّ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا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 وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساء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 وقال موسى لأخيه أرو اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع ولا تتتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال رب أرني أنظر إليك قال لن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 اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي, برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها فخذها بقوه وأمر قومك يأخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل آية وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا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 ولن سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت, فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شَئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَاءِ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَ إِنْهِيَ إِلَّا فِثْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ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 واتبعوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ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 وادخلوا الباب سُجَّدًا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قَوْلًا غير الذي قيل لهم فَأَرْسَلْنَا عليهم رِجْزًا من السماء بما كانوا يظلمون وَاسْأَلْهُمْ عن القرية التي كانت حَاضِرَةَ البحر إِذْ يعدون في السب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 قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به جَيْنَ الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم, من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إننا لا نضيع إننا لا نضيع أجر المصلحين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 بَادِهِل افَتِهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَلَنسَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ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 القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس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 وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متين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 وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْهُ الدَّعَوَى وَاللَّهُمَّ مَا إِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا صالحا جعل له شركاء جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشرفون ايشرفون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا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 بصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتي بأيّة قالوا له لجست قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصار من ربك وهدوا ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.